بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نودا وإنه ذلك لشهيد واننه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعث الرماد في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير